فيها يفرط كل أمر حكيم أمر من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وباب لهما إن كنتم مقيمين لا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 رَبَّ نَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَدِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يوم نبضش البضشة الكبرى إن متقون ولقد فتنا قبلهم قوم في دعوان وجاؤهم رسول كريم أن أدووا إلي عباد الله إن لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِفَأَعْتَزِلُون فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَذَا هُزَاؤُنَا أَلَا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعنون وزروع ومقام كريم ونعمة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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّهَا إِلَّا مُوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآيَاتِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُهُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا عبيد ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكترهم لا يعلمون.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 كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعفروه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ صُنْدُسِينَ وَإِسْتَدْرَقٍ مُتَقَابِلٍ كَذَلِكَ وَزَوَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ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 فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ